أي كتاب هذا الذي بين يدي إنه أعظم كتاب أنزله الله عز وجل أعظم الكتب على الإطلاق إنه كلامه جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إنه القرآن إنه الفرقان إنه كلام الله عز وجل إنه الكتاب الحق الذي جعله الله عز وجل معجزة لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أول كلمة أنزلت اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق اول كلمة أنزلها الله عز وجل عن طريق جبريل في ذلك الغار غار حراء فصار الكلام كلاما معجزا لو أنزل الله عز وجل هذا القرآن على غند البشر لو أنزله على جبل من الجبال لتصدع الجبل لخشع الجبل بن خشية الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قراءته عبادة سماعه عبادة تدبره عبادة فهمه عباده الاحتكام اليه عباده العمل به عباده انه ماذا كتاب انزل الله اليك مبارك مبارك للمدبروا اياته وليتذكر اول الالباب كل حرف لو قراته بحسنى والحسنة بعشر أمثالها إلى ما شاء الله عز وجل وتخيل لو قرأت آية من آياته وتدبرتها ماذا سيحصل فيك من الأطمئنين من الخشوع الجلد ينين الجلد يخشع الله عز وجل سمى هذا القرآن الكتاب المثاني الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشع منه جلود الذين يخشون ربهم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن فيبكي كان أحيانا ينضي الليل كله بآية واحدة يرددها ويبكي يخشع يتدبر يتفكر فيها أي آية بكى فيها الليلة كله صلى الله عليه وآله وسلم إن تعذدهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يدخل عليه بلال يؤذنه بصلاة الفجر فيراه يبكي لم تبكي بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال قد أنزلت علي الليلة آيات يا الله هذه الآيات جعلت رسولنا يبكي صلى الله عليه وسلم آيات أبكتهم جعلت الليل كله يبكي ثم قال ويل لبل قرأها ولم يتفكر فيها في آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألبان الذين يذكرون الله قياما وقعوداً, وقعودا وعلى جنوبهم تنزل الآيات على رسولنا صلى الله عليه وسلم ويبكي في مكة ماذا كانت دعوته أكثرها بالقرآن كان يقرأ القرآن والمشركون يستمعون فأغلب الذين آمنوا ودخلوا في الدين بآيات قرأها عليه عليهم عليه الصلاة والسلام بل إن أبا بكر للصديق لما رضي المشركون ببقائه في مكة في خروجه الأول ثم رجع مع ابن الدغنة لما رجع مجيرا له قالوا اطمد منه ألا يصلي ولا لا يقرأ القرآن أمام الناس ليش كانوا يضعون أصابعهم يخافون أن الناس إذا سمعت القرآن آمنت به كتاب معجز وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف من أعظم الأعمال وأجلها وأجملها وأفضلها أن تختلي بقراءة القرآن تفتح المصحف في مصلاك في البيت أو على سريرك قبل أن تنام أو في صباحك بعد صلاة الفجر في المسجد أو في مكتبك ما عندك عمل فتحت المصحف أو في مسلاك أو في عند سارية, سارية في المسجد استردت إليها وقد خل المسجد من أصحابه من المصلين فجلست بين الصلاتين وفتحت كتاب الله عز وجل وأخذت تتنوه إن الذين يتلون كتاب الله يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور من أعظم الأعمال عند الله عز وجل قراءة القرآن اقرأوا القرآن يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن تدرون ليش شوف الفضل شوف الأجر فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صاحب القرآن المكثر من القراءة من الحذب من التلاوة من الترتيل من التدبر يأتي القرآن يوم القيامة فيشفع له يقول يا رب يا رب حلهي فينبس تاج الكرامة فيقول القرآن يتكلم القرآن يوم القيامة يقول يا ربي يا ربي زده فينبس حلة الكرامة فيقول القرآن ما يخله قرآن يقول يا ربي يا ربي ارضى عنه فيرضى الله عز وجل عنه ثم يقال له يوم القيامة اقرأ, اقرأ يا الله ما أحلى هذه التلاوة أمام الله في المحشر يقرأ القرآن أمام الملائكة الشهود أمام الخلق أمام ربه جل وعلا يقرأ القرآن فكلما قرأ آية رقى درجة عند الله عز وجل كلما قرأ ارتفع عند الله جل وعلا من مثل صاحب القرآن ورتل القرآن ورتلي القرآن ترتيلا أهل القرآن أهل الله وخاصته أهل الله من؟ أهل القرآن والذي يقرأ القرآن تعلم التجويد تعلم القراءة تعلموا معاني الكلمات تدبروا القرآن لا تسمع القرآن فقط سماعا وتقرأه كهذي الشعر هذا كلام الله لو أنزل هذا القرآن على جبل لتصدع هذا الجبل لنستغل أوقاتنا جميعها مع كلام الله عز وجل والله كما قال عثمان بن عثان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله لو كانت القلوب طاهرة لظن الإنسان صباحه ومساءه يقرأ القرآن ويتدبره ويشفي ما في صدره فالقرآن شفاء لما في الصدور وهي موعبة إلهية ربانية من قرأ آيات القرآن زاده الله عز وجل إيمانا على إيمانه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوتا فقال لأصحابه أتعلمون ما هذا الصوت قال إنه باب فتح من السماء فتح اليوم لم يفتح قبل اليوم قبل أول يوم يفتح اليوم ثم نزل ملك من السماء فقال النبي لأصحابه هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قط قبل اليوم يعني أول يوم ينزل هذا الملك وجاء هذا الملك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أبشر أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك نورين لك أنت فقط فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيتهما آمن الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون هذه خواتيم سورة البقرة أما فاتحة الكتاب جاء في حديث آخر أنه ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها السبع المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سورة الفاتحة وما أدرك ما سورة الفاتحة إنها الشافية إنها أعظم سورة في القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد اهدين الصراط المستقيم صراط الذين أعبت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ولقد آتيناك سبعا من المثاني الفاتحة أعظم سور القرآن بعض الصحابة كانوا يتجولون يسيرون في سفر فمروا على قرية ليست بمؤمنة من المشركين فجاءت امرأة تقول لهم هل عندكم راق يعني طبيب فإن سيد القوم مرض ولم نستطع فذهب أحد الصحابة لم يعرف برقية ولا بعلاج ذهب إليه فقرأ عليه سورة الفاتحة فبرئ كأن لم يكن به شيء تهجف الصحابة وإذا بهذا الرجل سيد قومه أعطاه ثلاثين من الغلم وسقاهم اللبن ورجعوا إلى النبي ولم يحدثوا شيئا ما مسوا شيئا من الغلم فسألوا النبي عن هذا فقال النبي له وما أدراك أنها راقية اش دراك أن سورة الفاتحة راقية تشفي من المرض قال النبي بعد أن أقرهم على هذه الغنم التي أخذوها قال اقسموا لي منها قسما يمزح معهم عليه الصلاة والسلام ويقرهم عليها يقرهم على قراءة ورقية بسورة الفاتحة من السور العظيمة في القرآن سورة البقرة اقرأوا البقرة اقرأوا البقرة فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وأي آية أعظم في القرآن أبي بن كاب كان مع النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم فجاء النبي لأبي قال يا أبي أي آية أعظم في كتاب الله قال أبي لتواضعه وأدبه الله ورسوله أعلم قال يا أبي أي آية أعظم في كتاب الله يعني أجب قال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي فضرب النبي على صدره وقال ليهنك العلم, أبا ليهنك العلم أبا المندر الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي أعظم آيات القرآن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ومن قرأها قبل النوم لا ليقربه شيطان حتى يصبح إنه أعظم إنها أعظم آية في القرآن أما خواتيم سورة البقرة فذكرنا فضلها في بدايتنا ثم جاء في حديث آخر أن الله خلق كتابا كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام منه آيتين في خواتيب سورة البقرة آيتان جاءتا من العرش آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة اقرأوا الزهراوين عن بقرة وآل عمران فإنهم يأتيان يوم القيامة تضللان صاحبهما أما سورة الكهف وما أدراك ما سورة الكهف من حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف عصم من الدجال في بعض الروايات آخر عشر آيات من سورة الكهف عصم من الدجال حفظوا أولادكم سورة الكهف اقرأوا سورة الكهف كل جمعة فإن الله عز وجل يجعل بين طارئها نورا إلى البيت العتيق يوم القيامة ويجعل له نور من الجمعة إلى الجمعة الأخرى سورة الكهف فيها من العبر فيها من العظاة فيها من الآيات العظام التي يعتبر بها المؤمنون كان النبي في بعض الروايات لا ينام حتى يقرأ سورة الزمر وبني إسرائيل يعني الإسراء وكان في بعض الروايات يقرأ المسبحات السور التي تبدأ سبح يسبح سبح سبع سور في القرآن كان يقرأها قبل أن ينام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم أما تبارك فأعظم بها من سورة لا تزال تشفع لصاحبها حتى يغفر له وهي المنجية من عذاب القبر من أحب أن ينجيه الله من عذاب القبر فليداوم على قراءة سورة تبارك سورة قل يا أيها الكاثرون وص بها أحد أصحابه من قرأها قبل نومه فإن الله يأمنه من الشرك يعصب من الشرك يبرأ من الشرك من قرأ سورة قل يا أيها الكافرون وأكثر من قراءتها بل في بعض الروايات أنها تعدل ربع القرآن يقول ابن عباس أيكم يقدر أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة قال ومن يقدر على هذا يا ابن عباس قال قل هو الله أحد تعدلوا ثلث القرآن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن القرآن كله عظيم آياته كلها شريفة والقرآن كتاب الله العزيز وكلام الله الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه من الفضائل في ديننا هو رأس التوحيد وقمته التوكل على الله عز وجل من توكل على الله جل وعلا عطاه الله عز وجل خيرا كثيراً خيرا في الدنيا وخيراً في الآخرة قال الله جل وعلا إن الله يحب المتوكلين الذي يتوكل على الله عز وجل الله يحبه وكفى بمحبة الله عز وجل شرفاً أن تبذل السبب أن تطلب الرزق أن تسعى في الأرض أن تدرس أن تعمل أن تذهب للوظيفة أن تتزوج أن تفعل كل أمور الدنيا لكن القلب معلق بربه عز وجل يعلم القلب أن الله عز وجل لو أراد لي الخير أعطانيه ولو لم يرد لي الخير ما أعطانيه المتوكل راض المتوكل مرتاح المتوكل مستقر المتوكل مستقر النفس لأنه متوكل على الله عز وجل ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله عز وجل يكفيه الصحابة رضي الله عنهم بعد حمراء الأسد وفي حمراء الأسد بعد أحد بعد نصيب بالجراح قتل منهم من قتل جرح منهم من جرح وهم قافلون إلى المدينة جاءهم الخبر أن المشركين قد رجعوا إليهم ليستأصلوهم ليقتلوا من بقي منهم فإذا ببعضهم يقول كلمة قالها النبي وقالها إبراهيم الخليل ماذا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل كلمات تدن على التوكل على الله عز وجل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 من أراد الأمان فليتوكل على الله عز وجل من أراد جنة بلا حساب ولا عذاب عليه بالتوكل على الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب سئل منهم هم يا رسول الله قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أي قمة أعمالهم قلوبهم معلقة بمن؟ بخالقها جل وعلا حتى الأرزاق إذا أردت يا عبد الله الرزق في هذه الدنيا أنت تخرج من صباحك وغيره يخرج من صباحه هذا يرزق وهذا لا يرزق ليش؟ لأن الرزق من عند الله جل وعلا إذن ما الذي يجعل الإنسان يحصل على الرزق أكثر من غيره؟ التوكل على الخالق جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو إنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير أرأيتم الطيور في السماء؟ الطير الذي في السماء يخرج في فجره في صباحه بطنه قد خلى من طعام تغدو خماصا جائعة فارجع آخر النهار قد امتلأت بطولها هل عندها راتد؟ عندها معاش؟ عندها حساب في البنك ما عندها شيء تخرج متوكلة على الله ترجع وقد أشبعها الله عز وجل وما من دابة إلا على الله رزقها إنه التوكل على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا لو أن الذي يذهب إلى الأسواق توكل على الله لو أن الذي يفتح محله في الصباح الباكر توكل على الله لو أن الطالب عندما يذهب إلى الدراسة توكل على الله ليسر الله لهم كلهم أبواب الخير لأن الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه حتى في المعارك من توكل على الله نصره الله عز وجل هذا موسى عليه السلام موسى عليه السلام لما خرج مع بني إسرائيل فوصل إلى البحر البحر أمامهم نظر إلى الخلف فإذا فرعون وجنوده قد وصلوا إليهم البحر أمامهم العدو من خلفهم من سيرجيهم الآن قال أصحاب موسى إنا لمدركون خلاص استطاع أن يصل إلينا فرعون سنموت الآن لكن قلب المتوكل على الله موسى عليه السلام ماذا قال قال كلا كلا إن معي ربي إن معي ربي سيهدي وفعلا نجاه الله عز وجل ليش؟ لأنه متوكل على ربه عز وجل إبراهيم قيدوه بالحبال وضعوه بالمنجنيق أشعلوا له نارا وجحيما عظيما قال له جبريل تريد شيئا ألك حاجة إلي قال لا لأن إبراهيم الخليل عليه السلام متوكل على خالقه جل وعلا قال كلا كلا لا أريد منك شيئا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل فإذا بالنتيجة تأتي مباشرة قل لا يا نار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين اليوم إذا أردت كل هذه الأجور جنة بلا حساب ولا عذاب إذا أردت أن يكون الله عز وجل معك إذا أردت النصر والحفظ فكن مع الله عز وجل يكون الله معك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أبو بكر الصديق بكى في الغار لما وصل المشركون إليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا بكر؟ قال نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك باثنين الله ثالثهما توكل على الحي الذي لا يموت توكل على الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون من اليوم ابدأ علم نفسك سأبدل كل الأسباب في الدنيا لكن القلب لا يتعلق إلا بالله عز وجل لو أرادني الله عز وجل بضر لن يرد الضر أحد أو أرادني برحمة لن يمسك رحمته أحد اقطع كل خيط ارمي كل خرزة أزل كل صلم أبعد كل شيء من تفاهات الدنيا واعلم أن الله عز وجل هو الذي قال عن نفسه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا